Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Qasid. Tilkä ayetul ve kitabim mübîd. Huda ve buşrali müminid. Al-lazîn yükimûn al ve تُنَالَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنَانَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ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 Nasunar saatikum minhabi xabar, saatikum minhabi xabarin, ou saatikum bi shhabin, رک من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم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 İlla من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وَأَغْلِ الْيَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ فِي تِسْعٍ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما بِصِرَّةٍ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَاءُوا بِهِ وَلَ قَدَ آتَنَ دَودَ وَسُلَ مَانَ عمَو وَقَادَ الحَمْدُ للِل الَّذ فََّّلَنَا عَ كَفٍِ مِ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّبْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ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 "Bağışladı. Namle tuia, ayı olan namludur. Masakin kum, la yaphtman kumsu layman ve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 وأن اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهد هدا كان من الغايب لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبيد غير بعيد فقال أحط to bi ma lam tuhit bihi wajtuka min sab'in bi naba'in yaqid inni wajadtu imra'atan tamliku hum wa تُغَ وَقَوْمَ غَا يَسجُدُونََ لِشَّمسِ مِندُ اللهِ وَزََ لَهُ م الشَّيطانُوا أَعملَهُ وَزَينَ لَهُ الشَّيطانوا أَملَهُم الشيطان فَصَددَّهُ السَّبِيلِ فَهُم لَا يَهتَّدُود ALLA YESJUDU LILLAHI ALLAZI YUKHRIJU ALKHABA FIS SAMAWATI WAL ARDI WA MA TUXFUNA WA MA TULNUN ALLAHU LA ILAHA ILLAHU WA RABBUL ARSHIL sana özlü, acıdaq, tam kon'ta, min al-kadibid. İthab, b-kitabı, haza, fa alqih, ilayhim, "Söyledi: "Ya ay yahal malo, inni alqya ilayi kitabun karib. Innu min sulayman أفطوني مسلمين قاتئ أيها الملأ أفطوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي دونني بمال فما آتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتي أن نَهْو بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا Müslümid, qadı ifritum, min el-jinn, ندهو علم من الكتاب انا اتيك به قولا ان يرتد اليك طرفك تَقَرَّ رَ َّ عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ ربي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 kennəhu ve ətina əl-üməmın qabiliyyəti və künna müslimid və ciddə ma kənət təbədəmizdən illa ليل دهدخل الصرح فلما راته حسبت وجته وكشفت عن ساق ي قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ بود الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لمتى تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قَيّرنا بك وبمن معك قال طائرق عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقول لن لوليه ما شهذنا مهلك أهله وإنا لصادقون وما كر ما كر وما كرنا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا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 فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا 112. إنهم أناس يتطهرون 113. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين 114. عليهم مطرا فساء مطر 117. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 118. أه الله خير أم ما يشركون 119. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَيَّاهُ الْمُؤْمِنُونَ مَا اللَّهُ بل أكثرهم لَا عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ أَمَّنْ يجيب بَرَأْ إذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ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 يَبْدَأُ خَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 119. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 110. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 114. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجدون 115. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 116. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما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 انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهذه العميا ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم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 كذبوا بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتون بآياتي ولم تحيط بها علمًا أم ماذا كنتم تعملون 114. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 115. <تصفيق> ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا 116. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَيَوْمَ ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين 113. وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِيَّةِ مَأْذُنٍ وَمَنْ جَاءَ السيئة فكبت أجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولهم كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وَأَن أَسْلُو الْقُرْآن فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا